Bismillahirrahmanirrahim, r-Rahmani r-Rahim, Hamim, Tezilü al Alim.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 وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدَ رَحِمَتْهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تدعون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 ذٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم مِنَ السَّمَاءِ رزقا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 yâlemu kainet el ayyun ve ma tuxfı el cıdur. Allah yıquzı bil hakkı. لَا kâzîn yedâgun min dûnihi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 فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ من ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ العقاب.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 تَجْعَلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ أَتَقتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّكُمْ صَادِقٌ يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ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 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ gününe بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا Allah'ın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 وسبح بحمد رَبِّكَ بالعشاء والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلقاءن أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا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 الحمد لله رب العالمين قُل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أجلاً مَّسَمًّى وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا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 فَسَأُنْفِعُهُمْ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذَلِكُمْ بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.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 أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عنهم فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ